you <laughs> you Thank、you あは。<音楽> Bye. Yeah.、Mm -hmm. Then you're the k i n عليك يا سيدني س م ع ل ي ك ر ح ل ا عليكم انا عزيزتي ليه تكمل ليش l o v e you you、mm -hmm. よはしくいます。<音楽> Amen.、Mm -hmm.